تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق إلا بالحق وأجد مسمى والذين كفروا عنه منها او اثاره او اثاره من من من ان كنتم صادقين ومن اضل ممن يدعونها دون الله ممن نستجيب له من لا يستجيب دعوه الى يوم الدين وهم عناد حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتل عليهم آياتنا قينات عقاب الذين كفروا قال الذين كفروا من لما جاءهم هذا صحو مبين أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُ فَلَا تَمْنُنُوا عَلَيَّ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُخْفُونَ وَمَا أَعْلَنُونَ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قل ما كنت بدأ من الرسول وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن التبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إياك كان من عاد الله وكذبتم بي وشهد شاهدٌ من بني الصراوين على مثليه فأمن فأمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الضالين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبق إذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفقاع قديم ومن قبله كتاب مسامحة رحمة وهذا كتاب مصدق لسان عربيا لآذر الذين ظلموا لآذر الذين ظلموا يُنظِرَ الَّذينَ ظلموا وَبُشراً وَبُشراً عَلِيَ الْمُحسِنينَ لِيُنظِرَ الَّذينَ ظلموا وَبُشراً عَلِيَ الْمُحسِنينَ إِنَّ الَّذينَ طالوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ أستقَاموا إِنَّ الَّذينَ قَال ان الله موفن مستقر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون كرها ورطعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال قال رب أعزعني أن أشكر نعمت كلمتي أنعمت علي وعلا أن أعمل صالحا ترضى، أصلح لي, لي في ذريتي، وأصلح لي في ذريتي، وأصلح لي في ذريتي، إني توبة إليك وإني. فَغَفَرْنَا لَهُمْ وَعَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَمِلُونَ وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ وَعْدَ الصدق الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ الذي قال لوالديه افا لكم ا اتعيدانني اتعيدانني ان نخرج وقد خلت قرون من قبلي وهما يستغيثان من هولك امين وينك امين ان وعد الله حق ان ورد الله أضي الوردين ولئك الذين حب عليهم القول في أم من قد خلت من قبلهم قد خلت من قبلهم من الجنة والIAS إنهم كانوا خاسرين ولكل درجة مما عملوا ولي أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا للنار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستهتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض لغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عادم أدرى قومه بالأحقاف وقد خلت النذر وقد خلت النذُم من بين يديه ومن خلفه ألا تعدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب على يوم عظيم قالوا أجيتنا لتفكنا عن آل هاتنا بما تعدنا الصادقين قال انما العلم عند الله واوبلغكم ما اوصلت به ولكني اراكم قوما تجهلون فلما راوا ماطقا مستقرا اوذيتهم قالوا هذا عارض مطرنا قل هو مستعجلون به يحون فيها عذاب أليم تدمر كل شيء تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكينهم كذلك نجزي القوم المجرمين وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا هِمْ مَكَّنَّاهُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْقَدَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَدَابَّةَ صَارُهُمْ وَلَا, ولا أَفْقِدَتُهُمْ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستنزعون ونقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلها الضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون يستمعون ان قف ان فلم ما حضا قانونا اصطوا فلم ما قضوا لنا قرمنهم محذرين قالوا يا قومنا ان سمنا كتابا انزلا من بعد موسى مصدقا لما بين يديه وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجبوا دعيا الله أجبوا دعيا الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجبكم من عذاب أليم من لا يجبدع الله من لا يجبدع الله فليس بمعجز في العظليس له من دونه امنيا اللَّهُ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِ وَلَقَادِ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَيَوْمَ يُحْضَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا هذا بالحق قالوا بلا وربنا قالوا بلا وربنا قال فذوق العذاب قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبره العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة لم يلبثوا إلا ساعة منهما بلغ هل يحلق إلا القوم الفاسقون؟